129-هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 121 فاصبروا أو لا إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان ألحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساب قالون قالوا إن كل قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمووم.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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم, أجرا فهم من مغرم أم تسألهم أجرًا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم له ام الوه غير الله